يا جابر زين زين زين اه حلو سنتيك يا محمد عاوسان بكيل ضافره او كاسين مان مياه ميه بورد يا عبد الله سامري يا عبد الله बस इस तरह की मिलेगा आप भी मत आप भी नहीं आए एक बार तेरे को फ़ोन आया था मैंने क्या मैंने दीजिए यहाँ किले ना दीजिए तूने ऐसे भी है हाँ करूँगा वाला हाँ सही है बलान के माँ बिलों ने महाबुदूँ हाँ सही है लाइक उम्मीद कुमारी एकीम हाँ सही है मैं कुमारी एकीम कुछ भी ना बिलों माँ चाबिलों ولا أنتم عابدونا معه؟ نعم ونعم. ما قوتيه في هذا ما تعبدون ولا أنتم ما قوتيه في مش. لا ما لا لا ما تعبدون ولا هذا ولا أنا عابد ما ولا أنتم vai do cada. Bem, nova da minha, eh, no caso querido, fala-me mais, hein? Dania Awdi, haknoqam at ibnati wa paramonakam ma beniti. Não, onde que vai ter vídeo, levanta lá, vai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 उन ऐसे उनको कार्य न करो, उन मुश्किल आवश्यक है, शैवस्थिति नहीं हुआ है तो खरीदते हैं, वो कार्य न करो, वो कार्य न करो, वैकुंठीनों कुंवारी जीने आवश्यक हो, इसे न मारो, हमारे लिए बुरी, अगर आप उन्हें यहाँ खराब इख़लास कर देंगे जीने वाले देश का, इस तरह अब जो وهي تقوضية أنتم دليلون مما أعملوا وأنا دليل مما تعملون لنا أعمالنا ولكن أعمالنا هذا هو حقا <تصفيق> يعني الخير الكثير يعني خيرات ووشيه قالت وزورها فنقل غجله نقل غجله معناها الخير الكوثر يعني الخير الكثير بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر يا الله عليه وسلم رزقك نقل كما صحابته इस आर्फा इफा आता है यानि क्या होगा हाँ यानि क्या कोनी आके हम जो टीचर के रोगों को ना मोड़ने के लिए ये राबूवा बच्चे समा क्या कैनी हाँ जरूरी कैनी ना सहाबू तक कंबई सांबा हुआ इसमें इतना कैनी इन्हें अब जैसे जैसे वो قال لربي تونح إن شاء الله توه أتى إنا أعطيناك الكوثر يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كوثر الكوثر عندما خيرك وبشاء وجلك وذو لي ده تدينيه ما خيرك أعطيناك أصله المعطيناك خير عينه ما؟ ولكن لما يجب والله هو المعطي بان يكون المؤمنين بان يكون المؤمنين بان يكون المؤمنين بان يكون المؤمنين بان العالمين المؤمنين بان يكون المؤمنين بان يكون المؤمنين بان يكون المؤمنين بان يكون المؤمنين بان يكون المؤمنين الله هاي بجيه رجل <سؤال> الكيكي اشتريكي ربعناً يا سيديا قد هذا كيف الأرض من جنيزية هذي الدنيا درسات فيها كان، أتنيزية كان، إلا شئين عن نبي نبي نزكان، إيه إما لو ها قومات وش مدام النبوه؟ إلا تبالكيه للم يستطيعون؟ جميعا او جي عبادة الله او جي يا <تصفيق> <في> <تصفيق> <أو تصفيق> يعني حيث رب العالمين جاء ما يقيس منك كت حلمتك فلذك الله عليه السلام وهو العالمين كذا جاء ما ينفع الله تعالى إنه العظمى فيها العظمى أضرب العالمين من أقو شفاعتك إن شئت جلس جاء ما ينفع جاء ما ينفع شامري حمد من دمك شفاعتك من العظمى اما اذا كانت تموت على الوجه من شان الموحيد فهو يمكن ان تكون لك ان تكون لك ان ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ما تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك وأبعته إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث الى قوم خاصه لما صل الله عليه وآله وسلم، رضي الله عنه، مخفي الناس، من بعد كبر الناس، من هذا. عليه وسلم، الله عليه وسلم، في من قال ما يعني امر ما قام ما تقوم اممته عم قومها يعني, <تصفيق> يعني الاثنين على عملك العالمين كان حتى زماني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 ريبورز بحدي احاول فهميه او بحني احاول تفهميني بالضبط بالغوابه لا قراتني و طلعوا الشيء ها ها ها لدي ما هو اشد بياضا من اللبني، ما من العسل، ووأطيب من المسك. يعني بينما يحوس ثلاثة، و رائحته أطيب من المسك. يعني بينما هو هو في عدد <تصفح> او امانت او بقورني اللي قننن ان راقشانت وانيا بيح حوضي يون تر يباريك و تر ينويك حشبه نجي ستيرت اثمانه يعني قل جوجيا وكيف حافر يجوانه ستير ستير جوانه وانيا اثمانه هل يشمك ستير جوانه ويزونه جلسة هكذا كيف اخوض او بدي سين وانيا حافر آه یه یه موضوع داره اما یه اما بخیر از قبل پر بخیر بوی که تیمی جننه جهاتی که تر تنها تبیان بریالله ما داریم تنها تبیان بری با خوری چیزی ریشه داره حوض دکتری داره اول تنها تنها چه تنها دیگه ریشه مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال اینجا مال ولكن هذا هو المسؤول عن طريق الناس الى هناك طريق مسؤول عن طريق الناس الى ان يكون هناك طريق الناس الى ان يكون هناك طريق الناس الى ان يكون هناك طريق الناس الى ان يكون في كوبيني فين تزيمان فينا هنا، هم و أما كا، دخله، ها دينه لودا، نال سهام حياة كلاك الله ما تملين يتيروا، ها تجامل سماه وعليه، لانه يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله الله که اونیا و نبود گفت جرّ رحمت نامو یه دلیلی هم و نبود گفت جرّ رحمت نامو اونیا طعنه حجیت از تیجه الله و علی و سلام که تا الله و علی و سلام تیجه ای بود که سنت جامبی کتاب الله و علی و سلام از آباد بخواد شکیب کو بیه از یه آخه دیگه همون استان اونیا او کلا سنتامو بخواد که رو بطور معمول سلام و سنت اخلاق سنت همچین چیزی کیفیت واقعی توانیا و سیو وانیا از خواب تا پایان دیشب است. اما روز آخر ماه توانیا ماندگاری می‌دهد و کنونا هم نه. من گرم کردیم حالا سینا و کیوانی از چیه؟ از دو جی کی؟ متوجه بودم حالا. من چه خود واقعی توانیا از خودیم در علاوه سی سراغ دین ایویی توانیا و حالا سینا تموز نه؟ شون میگن چطور تانیست این این ویژگی داره؟ چه نشان استناد به پیامبر اسلام که جهانیه؟ و روش آن پیامک را بر علیه جدی و رمته کل برابری نه و دوستان ما داریم استناد به پیامبری. استناد به پیامبری. منیا، آم، کل برابری نه، آب راستی نه. امیدوارم که. یه وقتی اینجا هر desi makakapodin malawida, es malaku't na kita, es na siya malaku't maderika, es gasyo taliksa, nasauna kita, niya gyo bisyo, mas abona unya, mas ubas siya, mas no ba unya, ubas ang dalunya, diarmatya, sa paglilipun at sunam tuloy walashe kili, shrinking kili unya, may diarmatya pa abona ka, unya marupunya, hamugat diat sunat at ang may kabisan ba huwag natin sunam, nuriy kase mabigat kapo at nasa sunat at ang may kabisan ba huwag natin sunam, nuriy kase mabigat kapo at nasa في صالحين كاتب لا لا لا دي شبكه سماش اه في مكان في برحوزيون من من في شواني أثنا سنات أبي أمبر سنوات بابي خلاص لكن سنات إيشاب لكن بس في سنات بابي على الأكوانين من أو خوّز بين أريد جي سنات الله ولكن يجب ان يكون هناك امر صلى الله عليه وسلم يكون هناك امر صلى الله عليه وسلم يكون عليه الله ملكة رئيسي للجنود وكان بعد الله عز من المنور في <موظم معيار كعامي> نحوذيانا أهل السماء نحوذيانا وقتا في المدرسة سماء بقى جباجيك أنا سماء دار من شيء طبعا الله عليه وسلم منظر رجاء في عملك تابع اه راني انا هو اه انا مبرباح عن تلفون انت اه عايزك الجزيره هيت الجزيره دي 300 والكونيكشن دي عايزك انا بكتب الكونيكشن دي قلت له انا رفضت دي عشان دي مش هتيجي طب انت عايزها طول هتجيبها ازين طب انت عايزها كام هتجيبها أنا أقول لك استورج جاهد أصلاً يديك ما موجود. نعم. نعم. ما هي ماجا حلوة يا سيوريز؟ لا شيء. تقرب ثانية. لا كل شيء. ديس ونيا جاهد أصلاً شيء عن كذا عالمي. فصلي في ربك ونحر. يعني يوم محمد صلى الله عليه وسلم شكرني وحدث ستر وجود شيء. فصلي لي ربك آه يعني نبيجا وخذ يسنيك فصلي لي ربك يعني نبيجا هو رب العالمين يسنيك هذا دليله شكرا يا رب العالمين كله كلام العمل يعمله هذا داودا شكرا رب العالمين بتعالى داود إذا عملك نعوشية أو شكرا ليه منه كيفش رب العالمين كان بوش يأكل داودي ومانا داود عليه الصلاة والسلام بيجي وقال ربك ربك في اعمد وآل داوود وقال اي رجل الله يعني رابع شكرينيهم كالترباني عمس الجوز كربية خيروية دولة ومن داتا جلت نويجة انت الله عليه وسلم هي جدي نويج الخلب وشبه غابيك ونية تبقي جيء الله سبو راضي عندكم هذه كذا ونادر كذا خش ورب العالمين ما يخوضي كذا جي. أوه. ثم في جل رب العالمين. من حرب يعني من حر برب يعني حيكونوا شباك بده رب العالمين. كما و هي بوادات الشمس بيهو كبير مثلا بخير ثمية ام ذيه حيوان ضد الشمس هل يقول ابو غير ابو عالمين ذاكلا هذا الشرطة اشنه كيف غير أبو بيشتن. كحيوان بيشتن. ان هو أن إن يعني من يوم الله عليه وسلم كيف محمد الله عليه وسلم هو الأفضل يعني أول يشتغل ماهرين منقطع الحيرة يعني هو كويس في بيزنيا كي مو ها مو ترى في يعني هو يعني كلامك يا إني ما أقول <سؤال> أقول <سؤال> لك أنت الدنيا لو هذا هو الله ترى عبد الله محمد الله عليه وسلم バツロ。皆、皆、携帯が使えるか。うん。アイムティクラダフニアンニビセ。いいました。バティヤ、世界やにゃ、僕、神を恐れます。ただ、守り。皆、何を忘れたか、僕のこと。悪の炎の泡の世に、趣、滝の剣が届ける。彼に祝福を与え、いつか良い音を聞かせ。ようにして落ちていき ياز الشروف الضراب في اليوم طاقيت بنقناه جذي ما شاء الله مبارنده اعتراض كنا كنا وفي الله عز وجل تمر على هذه اللغات كلها هم كلها يعني كيس كورتي هم كلها يعني من جوحتي ودي في هذه اللغة دي محملة على الله عز وجل السنة دي يعني تشتري شخير وشوي نم هذا مشكلة جلد جوری میاد وقت نکه حالا توضیح دیگر نه سال الله علیه وسلم و سرمان هم میرویشی نه روز دفعه میگایی شو میرویش ماهان گذاری نه میان یک تو اصفنه و پوستی دخانه سیلویی داری دو روز من کجلا کوره شد جمعات اگه دیگه نه اونو دیگه چیه جمعات اگه میان داریم از که گذاری از بخو دعای کندو جیه خونه یشی نه همو دیگه نخواهد آمد. وقتی خلاص بود، مشتوق و کافر و قانع موافق همهشونو کی مذا؟ مذا محمد صلى الله عليه وسلم سلم حد میاد. بوشن کی؟ آره کل دنیا خودش الله عليه وسلم و سلم صحبتی بون. الدنيا که اندیمیا داریشون، تقریب بون، فعیب بون، دنیا کشیده توام دوستن صلی الله دون، حتی رابعهیشون، رابعه حد و اسطرهای که کیمون ریتونه چیمون ونیا سه هزار تو دیگی، ونیا کسای ریکه کیمون ریتو وه هزار تو دیگی. دارنده ونیا قبلاً می‌نیه بلاگری که همپیو زبان علامه کامو اصلات اینا خوری اصلات اینا خوره، این نشانی از کودکان. بیت علی کربته وردن آذیشیا، هی بی خیره، هی مال جرات. آموزه میری کربته می‌بایش ماله، چه مسئله مجهوله؟ هني <تصفيق> همون لعنة تؤسوني ما في رحمن وشئ. شيوخك ما حلوانه أكتر. هني أيكي نوكا جارك كرت أيكي بابا هني أيكي جارك خرابي بسجيه. بس أبوجهال. أبوجهال. هني أبوا أخنا جدنا. الله تعالى رجاء قيامته هركتك هركتك قيامته. کوکی آمریکا الله اکرم واسه حاموشن امید مشکل میکردنش نه؟ اما ضعیفه. نه اگر او همه مقاومتی داره. مقاومتی هیچ گلن و هیچ علی شرایطی نداره. لیکن اول امید دلیل پایتختی را که کدریم دیشیم هم دین ما شدیم. نه ما آفرینیم. هم اومد و دلیل ضعیف رابطه عالمی أنا ما قدرت. أمل بضعيف، بثي ماندار، أو لا غير العالمين. اما أنا ما قدرت. أنا في عالم في, في عالم, في عالم في وده من وده من على الله في في الشندي اكثر من افكار لما بتسمع انت كيا محمد صلى الله عليه وسلم مين مين بحكي خربيه يمكن الله عليه وسلم الله عليه وسلم ولكن رب العالمين موضوع من الشيء الذي يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان يكون هناك من يمكنه ان ان من من وما أباك يجعله وما أباك يجعله في القرآن وقامتك 5 سنة وما أباك يجعله خير مداني وخيراته بعد حتى هل الشيء ما ودعك ربك وما يعني ما ربك يا محمد عوضا وما أبغضه. لا هنا وناتو كذي. نكذي سويا. خير لك تنجي. أبي ما الدنيا العالمين الله عليه وسلم علي الله عليه وسلم. هذا سر العالمين. offered by one, and some of you may have heard of me, and Allah is the man, and that's the country, and that is the world, and that